وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر رسم الله عليه و قد فصل لكم ما حرّم عليكم و قد فصل لكم ما حرّم عليكم إلا مضطّرتم إليه وَإِنَّكَ كَفِيرٌ لَّيَظْلُونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ سَيُبُونَ الإِثْمَ سَيُجَزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَاءِ وَإِنْ أطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكبر مجرميها لينكرو فيها، وما ينكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون، وإذا جاءتهم آية قا. ان نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار العند عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون